وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَاً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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ تَنشُرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ إلَيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّْ وََّتَ وََحْمَ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَمتَ فَكَّرون وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَالْأَررضِ وقتتِلَ فُأَلسِنَتِكُم وَأَلوَالِكُم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 ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُم فأنتم فيه سَوَآءٌ أَمْ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 وَلَقدَدَ ضََبَنا لَّاسِ فيِي هذا القرآنِ مِن كلُلّ مَثَل وَلئِ جِتَّهُم بآيَة لا يَقولُ الذيذينَ كَفَرون إِ أَننتُم إللاا مُبَطلُون كَذَلِكَ يَطبَعُوا اللهَّهُ عَ قُلوا بالَِّذينَ لاَا يَعلممون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 Wala koda e teina lukomen, l-xikmeta eni škur lilla, uamej jeskur, fein, mej jeskur, uli na fsihi, uamej kefar, fein, maharoni, jun, hamid. Uajirkala lukomen, uli beni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 إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ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 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهِ, عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الف تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وَدَّنْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ قَدْ لَكِن لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 وَلووش إ ل آتَين كل نَفْسٍه داهاَا وَ حَّ القَوْل مني لأملأن جهنم مِن لَأَملَ أن نجَهَن النَّ مَ مِنَ الجَّةِ وَنَّ سِأَجمعين. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا أَمَتَيْنَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون اللَّهِ الله الرحمن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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَآتِي ظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَماَا جَعللَ أَدعَياءكُمْ أَبنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلكُمْ بِأَفْواهِكُم وَلَّهُ يَقون الحَققَّ وَهُوَ يَهْذِ السَّبِي أدَعهُم لِأَبَائِهِمْ هو أَقُ سَطُعدَ اللهَّ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 إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ احْتِدَادٍ اشِحَّةً على الْخَيْرِ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 وَأَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا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 وَمَا نَبْتَغِي تِمَّنَّ عَزَلْتَ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكْ ذَلِكَ ادْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُم وَلَا يَحْزَنُن وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُم كُلُّهُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 In tu bidu xej en فَإِنَّ utu كَانَ in شَيْءٍ boha لَا جُنَاحَ kulli فِي in وَلَا Lajuna وَلَا hin وَلَا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم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 لا الا ان ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا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 وَقَاوا رَبّنَ إِ أَطَعنَّ سَدَتَنَا وَكُبَرَ أَنَ فَأَضَّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الععَذاَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعن كَب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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما مع تحيات إخوانكم في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم